الحمد لله الحمد لله أنا ربي هديه قلوب العارفين وأقام على الصراط المستقيم أقدام السالكين أحمده سبحانه وأشكره أسبغ علينا نعمًا وأفاض علينا إحسانًا جعلنا الله لها من الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين واشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد المرسلين وإمامُ المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين أما بعد فأُوصِيكم أيها النَّاس ونفسِي بثقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله وتأملوا في العواقب والفكر، وتأملوا في العواقب بعين الفكر، وخذوا زاداً كافياً لبعد السفر، ولا تكونوا في مواطن الجد لاعبين، ولا عن طريق الرشد ناكبين، اغسلوا القل اغسلوا القلوب بفيض المدامع، وتنبهوا لمفاجآت المصارع، فلا سوف تدخل المنازل من أربابها.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 وحللتم أهلاً، وواطئتم سهلاً، وقدمتم خير مقدم هذه مكة المكرمة، وهذه الكعبة المشرفة وهذا بيت الله يستقبلكم ويحطينكم مكة المكرمة زادها الله تكريماً وتشريفاً زادها الله تكريماً وتشريفاً وتعظيماً ومهابةً وبراً أعظم مدن الأرض مكانة وأعلى عواصمها شهرة باركها الله، وجعلها مكاناً لبيته ومولد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه ومتنزل وحيه وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وإذ بوَّأنا لإبراهيم مكان البيت أحبُّ البلاد إلى الله وخيرها عنده اختارها لمناسك عباده وجعل قصدها فرضا من فرض الإسلام أولُ الحرمين، وثاني القبلتين اعتنى العلماء بتاريخها، وتوثيق أخبارها، وبيان أحكامها ينفق في الوصول إليها نفيس الأموال وتقتحم من أجل بلوغها عظيم الأحوال عشرة المسلمين ضيوف الرحمن بتعظيم بيت الله يعظم الدين ويتم الإسلام وتستقيم الدنيا وتشهد المنافع مكة هي أم القرى، جميع القرى، بحواضرها وقراها، وكل معموراتها وهي أم الثقافة والتاريخ أقسم الله بها وبأمنها فقال عز شانه وهذا البلد الأمين مع شر على حبه وهذه وقفات مع ما ينبغي من تعظيم هذا البيت ومظاهر هذا التعظيم وإشاراتٍ, وإشارات لهذا الشرف والتكريم لله وإصطفاعي الرباني أيها الإخوة في الله حُجَّج بيت الله وهل أعظم إجلالًا وتكريمًا من أن أضاف الحق عز شانه عز شانه البيت إذا نفسه فقال وطهر بيتي فكم تقتضي هذه الإضافة فكم تقتضي هذه الإضافة الخاصة من الإجلال والتعظيم والإصطفاع والمحبة ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقف على الحزورة موديا عن البلد الطاهر مكرها غير مختار ثم يقسم بقوله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا لأني أخرج منك ما خرجت وهي حبيبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه صلاة والسلام ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت وعراقك أخرجوا ترمزي في سننه والطبرانيو في الكبير والبهقيو في شعب الإيمان وصححه ابن حبان والحاكم والألباني وهل رأيتم أعظمًا من قوله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية والذين نفس بيده لا يسألوني خطةً يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها أيها المسلمون ومن مظاهر عظمة هذا البيت وتعظيمه ما وضع الله فيه من الآيات البينات والهدى فقال عز شأنه إن أول بيت مضيع للناس ل الذي ببكت مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أملا يقول يقول إبن جرير رحمه الله الآيات البينات منهن المقام ومنهن الحجر ومنهن الحطيم ويقول البغوي ومن وبنتك الآيات الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها أما الكعبة المشرفة أما الكعبة المشرفة يا عباد الله فهي من أعظم من آيات البينات ففي الحديث لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. حسنه الحافظ من الحجر ومن أعظم الغرائب ومن أعظم الغرائب في سنن الله أن جعل نهاية العالم بنهاية هذا البيت وخرابه واستحلاله وجرة عليه فأمان العالم كله قدره الله مرتبطا بأمن مكة وتعظيمها وعمرانها ومن هنا قال جل وعلا جعل الله لكعبة البيت الحرام قياما للناس ومن الآيات البينات الركن والمقام قال عز شأنه واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقال فيه آيات بينات مقام إبراهيم قال قتاده ومجاهد مقام إبراهيم من الآيات البينات وفي الخبر إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم, ولو لم يطمس نورهما لأضاء لا ما بين المشتق والمغرب أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وهو صحيح لغيره ومن الآيات البينات الحجر الأسود فعلمني عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي أن هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق أخرجوا أحمد والترمذي وابن ماجة وصاحب بن خزيمة وابن حبان ودلباني وقال الترمذي حديث حسن وكان ابن عمر يقبل الحجر ويلتزمه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم كان به حفيا يقول الحافظ يقول الحافظ القيم رحمه الله ليس على وجه الأرض موضعٌ يسرع تقبيله والسلام وتحط الخطايا ولاوزر فيه غير الحجر الاسود والركن اليماني والملتزم من الايه من آيات البي من ايات البيت من ايات البيت البينات يقول عنبصر رضي الله عنهما الملتزم بين الركن والباب قال جاب من العلم يلتزم بين الركن والباب فيضع وجهه وصدره وذراعيه ويدعو ويسأل ويسأل الله حاجته. أما ماء زمزم فخير ماء على وجي الأرض فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. بذلك صح الخبر الرسول الأيسر صلى الله عليه وسلم وهو لما شرب لما شرب له وهو هزمت جبريل وسقي إسماعيل. يقول مجاهد إن شربته تريد الشفاء شفاك الله وإن شربته تريد أن تقطع رمأت قطعه الله وإن شربته تريد يشبعك أشبعك الله معشر الحجاج وهذا البيت هدى للعالمين فهو هدى في العمل لما جعل الله فيه من أنواع التعبودات المخصصة به وهو هدى في العلم والمعرفة فيه من آيات العلم بيلات والأدلة الواضحات والبراهين القاطعات على أنواع من العلوم الرّبانية والمطالب العالية من الأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وتشريعه واحكامه وما منن به على انبيائه واوليائه والصالحين من عباده وكل هدن مقتبس منه فهو قبلة في الحق وقبلة في الاتجاه ومن أعظم خصائص هذا البيت ومظاهر تعظيمه هذا الأمن العظيم الذي جعله الله أحد صافه واذا جعلنا البيت مثابتا للناس امنا اولم يروا أن يجعلنا حرمًا آمنًا ويُتَخَطَّفُ الناس من حولهم، أهلُه آمنونَ حين يخافُ الناس، طاعمون حين يجوعُ الناس، أفئدة الناس إليه مقبلة، ووجوهُم إلى هذا آل البيت مكرم، آمَتُهُ متوجِّهَة، الثمراتُ إليه تُجبر، والقلوب, والقلوبُ إليه تهوي، والأرزاقُ إليه متدفقة، والثمراتُ فيه متوفرة، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئده من الناس ته إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم شكور تفضيل وتعظيم واختصاص في انجذاب الأثداء وهوي القلوب وانعطاف النفوس يثوبون إليه على تعاقب العوام من جميع الأقطار فكلما مزداد له زيارة إزداد له استياء فلله كم أنفق في حبه من الأمال والأرواح مقدما بين يدي مقدما هذا الزائر مقدما بين يديه أنواع المشاق والمخاوف وهو يستلذ بذلك كله ويستطيبه وإن مما مظاهر الأمن في هذا البيت المعظم ما يعيشه الحرمان الشريفان وأهلهما وقاصدهما في هذا العهد المبارك من أمن وافر وخير متكاثر ولا علاه يتجلى ذلك في هذه الأيام بشكل أظهر حيث تخوض الدولة مع التحالف حربا حازمة. لإعادة الأمل لإخواننا وجيراننا ومع ما يتطلبه كل ذلك من استعدادات وأعمالٍ واحتياطات ولكن المشاهد أن الناس مواطنين ومقيمين موافدين يتقلبون في معاشهم العاملون في أعمالهم والمسافرون في أسفارهم والمجازون في إجازاتهم كما تستقبل هذه البلاد وهذا البلد الآمن تستقبل إخوانها الفارين من مواقع الفتن والاضطرابات في بلادهم وتفتح أبوابها لتعاملهم كما تعامل إخوانهم المواطنين والمقيمين كما تستقبل الملايين من حجاج بيت الله الحرام وقاصديه وهي ولله الحمد موفقة في سياساتها واقتصادها وعلاقاتها على الرغم من الاضطرابات المالية وتقلبات الأسعار كيف وهي ولله الله الفضل ومنه ترفع راية الكتاب والسنة وتحكِّم الشرع المطهر وشعائر الإسلام فيها ظاهرة تعطي المحتاج وتواسي المكلوم وتحاسب المقصر في رحمة وحزم وشفافية فلله الحمد والمنا بملاحظة ذلك كله أيها الإخوة يدرك المتأمل هذا من الوارف وحفظ الله لأهل حرمه ورعاة بيته وخدام ضيوفه معاشر إخوة هذا هو بيت الله وهذا حرمه الصلوات فيه مضاعفة الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة فيما سواه والإيمان يأرز بين مسجدين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جُحرها وهي محبوظةٌ محروزٌ من من الدجال ليس نقبٌ من نقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرُصونها والرحال تشدُّ إليه مع شقيقيه المسجد النبوي ومسجد الأقصى والوعيد الشديد لمن هم بالمعصية فيه ومن يُرِد فيه وميورد فيه بإلحادي ظلم نذقه من عذاب لعين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من رجل يهم بسيئات فتكتب عليه ولو أن رجلا بعدن أبيا هم أن يقتل رجلا بهذا البيت إلا أذقه الله العذاب العليم ما أسرى الحبة بيت الله هذه إشارات لبعض هذه الآيات البينات. أما تعظيم البيت وإجلاله وإكرامه. فاول مظاهر الله تعظيم واولها فعل ما يحبه الله ورسوله وترك ما لا يحبه الله ورسوله تعظيم البيت بتعظيم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقى قلوب واول ذلك واوله الحرص على تحقيق التوحيد وسلامة المعتقد والبعد عن كل مظاهر البدع والتعلق بغير الله فضلا عن المعاصي والمخالفات واذا قال ابراهيم ربي اجعل هذا البلد امنا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّ عَبْدُ الْأَصْلَامِ وإذ بوَّنَا لإبراهيم مكان البيت ألا تُشِرِك بشيعة فهذا البيت المعظم فهذا البيت المعظم بني لتوحيد الله وعبادته والتقرُّب إليه بما شرع وتحري بركته بالأعمال الصالحة وفي الخبر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ما يرفع في الثالثة أخرجه ابن أبي الشيبة والبزار وصحاحه ابن خزيمة والألباني وجاء في الأثر استكهروا من الطواف بهذا البيت ما استطعتم من قبل أن يحال بينكم وبينه معاشر المسلمين ومعاشر أحبة ومن التعظيم إكرام الوافدين ضيوف الرحمن حجاجا وعمارا وزوارا في رحمة وكرم وحسن معشر واستقبال وبشاشة وطلاق وجه وتقديم ما استطاع من خدمة الجاهل يعلم والفقير يواسى والكبير يوقر والصغير يرحم والمقصد يدعى في تيسير الأمور وتفرج الكروب وأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم بخلقه وبعد حفظكم لكم الله ورحمكم هذا باد الله وهذا بيته عظم حرمته فجعل حرامه آمنا لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد ولا ينفر في صيد ولا يغضد في شجر ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته إذا لمعرف. وإن عظم التعظيم لزوم الجاد لزوم جادة الشرع والإحسان إلى الناس وطهارة النفس ولقاها وحبها بخير ولعباد الله ولبقاء الله الطاهرة عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع. وآمانهم من خوف نفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله ذي الجود وكرم مُسبغ النعم وصارف النقم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شيكلة شهادةً أرجو النجاة بها يوم تزل القدم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وطية جوامع الكليم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله صل الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم أما بعد ما عشرة مسلمين لا كان هذا البيت لا كان هذا الحديث عن المسجد الحرام ومكة سلفها الله فإن هذا يقود ويدعو ويذكر بالحديث عن شقيقه وتوأمه المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه الربط الرباني بين مسجدين والمسجد النبوي بين بلدتين فما هو حال المسجد الأقصى ما هو حال المسجد الأقصى هذه الأيام إنه يعيش اعتداءات آتمة وممارسات وحشية وسياسات عنصرية، اعتداءات يهودية تشهدها ساحات المسجد الأقصى. إنها إعلان حرب على هوية المسجد الإسلامية، وهي امتداد لهذا الاغتصاب الظالم الآثم الجائر لفلسطين المحتلة كلها. أمام صمت العالم وعجزه اعتداءات تحمل المزيد من معاناة على إخواننا الفلسطينيين عامة وعلى. المقدسيين خاصة، وتظهرون ما يطمع إليه هؤلاء الصهاينة من تقسيم المسجد. خيب الله وسعهم وابطل كيدهم وجعله في نحورهم. لقد اختار هؤلاء الصهاينة هذا التوقيت استغلالا لما تعيشه أمم رسامي عامة والمنطقة خاصة من تنافر وفرقة. وفتن وتناحر وتناحر ارهابي وتناحر من من تنافر وفرقة، وفيتن وتناحر إرهابي وطائفي ما اهل المسلمين حجه بيت الله ولكن لعل في هذا الحديث الجلل الذي يتعرض له ان الأقصى المبارك ما يقصد المسلمين فالاقصى هو الملتقى الذي يلتقي عنده مسلمون بكل مذاهبهم وانتمائاتهم واهتماماتهم وإن من الواجب المُتعيِّن أخذ الدروس والعِبر إلى أبعَد مدى والاستفادة من أن هذه الغُرقَة وهذا التناحُر لم يستفد منه إلا هذا العدو المُشترك نعم أيها المسلمون الأقصى المُبارَك هو الذي يجب أن تنتهي أعندهم خلافات فهو الذي يوحِدُ بين مسلمين عامَّة والفلسطينيَّة خاصة ولا يُمكِن أن يُترَك إخوانُنا المقاومون وحدهم لا يمكن أن يترك إخواننا المقاومون وحدهم أمام هذا العدد المتزلط. إنها قضية هذا الإسلام جميعاً والانتصار لها وتأيدها مسؤولية كل مسلم. ما أشر إلى حبه. إن الدعوة موجهة لجميع المسلمين وبخاصة أساسا منهم وأصحاب القرار دولاً ومنظمات وهيئات. لبذل كل ما يستطيعون من قوةٍ سياسية ومادية ونظامية ودولية ونقول وبكل ثقةٍ إن إن المسجد أقصى ليست مهمةٍ عسيره إذا صحت النوايا وصدقت العزائم وتوحدت الجهود وسعبت الدروس فالمسلمون كلهم يدٌ على من عداهم والأمة الحية هي التي تخرج من ظلام الخذلان إلى نور الأمل إن هذه الأمة حية لا تموت، حية بقوة الله، ثم هذا الدين، وامتلاء القلوب بالثقة بالله عزوجل. والخلاف مع الصهاينة، خلاف عقيدة وصراع بين وعد الحق ووعد مفترع. وهذه مسؤولية جميع شعوب وحكومات وهيئات ومنظمات. إن نص إن نص القدس وفلسطين تكون ببروزها حية في القلوب وفي الكتب والكتابات وفي المناهج وفي الإعلام وفي كل السياسات. ثم بتأييد إخواننا المرابطين في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس فهم في مقاومة شريفة في قوتها وإرادتها وثباتها وتحملها وسيبقى الرباط والمرابطون بإذن الله وحوله وقوته والنصر قادم بإذن الله وسيعلم الذين ظالموا أن يمنقلبيا قلبهم ألا فاتقوا الله رحمكم الله اتقوا الله رحمكم الله وتأملوا في كل هذه الآيات البينات في مشاعر المسلمين وشعائرهم مما يزيد أهل الإسلام خداً وقوةً واجتماعاً تستجلب به قوة الله ورحمته وفضله وعزه ثم رضا ثم رضاه والفوز بالجنة هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهدى والنعمة المزدهر نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجهم المهتمين وارض اللهم. عن الأفاضل أربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعندما معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم أكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهذه اللسِّك والمشركين وخذوا الطغاة والملائكة وسائر عدال من والدين اللهم أمين في أوطاننا. وأصل حائمتنا وولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع لذلك رب العالمين اللهم وفق إمامنا بودي أمني بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين المسلمين ووفقه ونائبه وإخوانه وعوانه لما تحبه ترضى وخذ بين واصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولا تأمولات أمور المسلمين لأعمال بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لإبادك المؤمنين واجمع كلمتهم عن الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وابرم لأمة الإسلام أما رشد يعز في آن الطاعة ويهدى فيها المعصية، ويؤمر فيها بالمعروف وينافيها عن المنكر انك على كل شيء قدير اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود العصبيين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك اللهم اعز بهم باسك الذي لا يرد عن القوم جبين اللهم انا نذر عبدك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا ظلمنا عنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار عباد الله إن الله هي أمر بالعزل والإحسان وإي تأيذ القرباء وإي أنها عن الفحشاء ومن كببغ يعيضكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله, فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون